ثمانية استمع إلى الحروف القمرية بالصوائط القصيرة وأعدها ألأ ألب ألج ألح ألخ ألع al alfa, alqa, fa Al-Qa Al-Ka al